ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أن له من عمل منكم سوء. بِجَهَالَتِهم ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ مَن عَمِلَ مِنْ قُمْصُو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 والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر وما تسمى قُطُعَ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى سَيَقُومُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون